بل في الدول المجاوره ايضا يعمل في هذه المنظمات 74 الف منصر ومنصرة يا سلام بقى جماعه المنصرين دول اللي من امريكا ومن انجلترا وفرنسا وسويسرا وهولندا الواد الابيض الحلاوه دي والبت البيضه دي المقصه دي سايبه الطرف والتكييف والدلع كله وجايه في الصومال في كينيا في الغابات في الجوع في الحر عشان تنشر باطلها أيوة وماذا فعل المسلمون في سبات عميق الصومال بين نشاط المنصرين وغفلة المسلمين أمرها يوجع القلب هذه المنظمات, المنظمات عمل ألف وتسعمائة محطة تنصيرية في أكتر من دولة وكل محطة تنطق باللغة المحلية ليل نهار حتى مصر طالها من سمومهم ما طالها قنوات المشبوهة التي تسب الله وتسب رسول الله وتطعن في القرآن علنا وكل يوم نعرف أن الذي يتكلم مشلوح أو الذي يتكلم يتكلم من محطة خارج الحدود هذا شغل منظم على مستوى العالم وهذه المنظمات تدعمها دول بمليارات الدولارات سنويا احتلت إنجلترا شمال الصومال وجاءت بالمنصرين وكذا فعلت فرنسا وكذا فعلت إيطاليا ثم انتبه العلماء من أهل الصومال إلى هذا فقام السيد محمد بن عبد الله حسن ينبه الناس الى خطر هؤلاء ضد هذه الارساليات في وقت احتلال انجلترا للصومال فحملوا السلاح ضد هذه الارساليات والمدارس التنصيريه وطردوهم خارج ارض الصومال والى الان تاتي المنظمات معها الدقيق والعلاج والدواء والماء وتبني الكوخ من الخشب وتأتي بالثوب الجميل ومعه نسخة من الإنجيل ومعه دعوة إلى التنصير ومعه شبهة يلقون بها في صدر المسلم ضد الإسلام والناس يموتون جوعا المنظمات الإسلامية عملت واشتغلت واجتهدت وحفرت آبار وجاءت بدعاء وعملت وعملت فاستفزت المنظمات التنصيرية أمريكا على المنظمات الإسلامية التي تغيث المسلمين في القرن الافريقي فخرجت أمريكا تزمجر هذه المنظمات الإسلامية تدعم الإرهاب أغلقوها أغلقوها فأغلقوها كما اغلقوا مؤسسة الحرمين التي كانت تفعل وتغيث وترك المجال واسعا للمنظمات التنصيرية تفعل ما تشاء في القرن الافريقي وتخرج إخواننا إن استطاعت والله خاذلها إن شاء الله تحاول أن تخرجها من النور إلى الظلمات وأهلنا في الصومال يعانون الأمرين موت من قصف إثيوبيا وكينيا موت من الحرب الأهلية التي تنفخ في نارها إثيوبيا وكينيا ومن وراء هؤلاء إسرائيل وأمريكا أمية بنسبة 75% بلد ممزق أرض محتل جوع مرض وباء برد غفلة المسلمين والعرب عنهم النهارده صومال مقسمة حتى بين أهلها إلى ثلاث أجزاء بونتلاند وهذا جزء سيطر عليه بعض أمراء الحرب وعاملين علاقات مع إسرائيل جمهورية أرض الصومال حتى كمان وأصبحت مقدشيو العاصمة تمثل ما بقي من أرض الصومال الأم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طب اخواننا في الصومال محتاجين إيه يحتاجون إلى مليار وستمائة مليون دولار هكذا قالت هيئة الأمم وهكذا قالت الهيئات العالمية للإغاثة قالوا شعب الصومال ده عشان يؤوم عشان نخلص على المجاع وعلى المرض وعلى كذا وعلى كذا محتاجين بس مليار وستمائة مليون دولار الأم الأمم المتحدة زعمت إنها جمعت نصف المبلغ بالكاد والمملكه العربية السعودية مشكورة تبرعت بستين مليون دولار وأمير الكويت تبرع بمليون وعمل حملة في الكويت وفي قطر وفي كذا برضو لم يجمع المبلغ كله مليار وستمائة مليون أنا بسأل يعني إيه مليار وستمائة مليون عشرة مليون مسلم بيموتوا ده احنا بنعرف في بلاد العرب اللي سرق خمسين مليار واللي سرق ستين مليار والأمير اللي عنده امتين مليار والزعيم اللي عنده تبعين تمانين مليار فيش واحد من الأشاوز دول يتبرع باثنين مليار ده احنا تلاتة وعشرين دولة عربية ده لو كل دولة عربية باعتت عشرة مليون خمسة مليون هنحل نص المشكلة يا راجل ده احنا الملياردير الاول على مستوى العالم عربي والملياردير التاني عربي والتالت يا راجل هو احنا يا فقراء ده انا قرأت من فترة طويلة ان اقول ايه امير عربي امير عربي سافر الى انجلترا فتبرع بخمسة مليون جنيه استرليني لحديقة حيوانات انجلترا شوف بقى انت جنيه استرليني بكم جنيه مصري وشوف خمسة مليون جنيه استرليني يعملوا كم مليون يا راجل هلا سويت بين اخوانك في الصومال وبين حيوانات انجلترا هتقولوا ربنا ايه اين حمره الخجل اين الحياء من الله عز وجل ليس ربنا قد قال انما المؤمنون اخوه أوليس نبينا صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم أخوك بيموت خو الجلد على عظم وولاد إخوانك بيموتوا يموتون وانت راح تتبرع لحاضيكة حيوانات انجلترا هتقولوا ربنا إيه بل سمعت عن ملياردير عربي ومع الأسف فلسطيني مع الأسف اشترى حطام سيارة ديانة ديانة التي ماتت مع دود الفايد، اشترى حطام سيارة ديانة بخمسة مليون دولار طيب السيارة المحطمة شفت التفاهة والهيافة وإخوانه يموتون جوعا على أرض فلسطين وإخوانه يموتون جوعا وبردا وعلى أرض سوريا وإخوانه يموتون جوعا والله على شربة ماء احيانا والله على كسرة خبز احيانا ومشاهد لم يعرض كلها لأن فيها مشاهد يندى لها الجبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إحنا مش عايزين نعرض نطعم أهلنا في الصومال إحنا عايزين نعلم مشاريع تنموية في الصومال عايزين نحل المشكلة من, جز من جزورها في أرض الصومال كيف يكون هذا سأفصل فيه بعد استقبال هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي لو سمعت يا شخص مسعد أنا عندي سؤال معرفة سوضحه في حلقة الفتاوم عليك تفضلي متقدم هي شخص شغال في شركة بتخرج قروض للمشاريع الصغيرة وهو شغال في سنة العاملين بتقرب... بعيد عن القروض. هل ده يبقى حلال ولا حرام معلش يا أعذريني أعيد السؤال مرة أخرى متقدم لها شخص شغال في شؤون العاملين آه. في شركة بتخرج قروض للمشروعات الصغيرة فهل ده يبقى دخله حلال ولا حرام <تصفيق> هقبله يعني ولا لا لان انا معرفته اش اوضح في حلقة الفتاة لا يوجد اي عمل للشركة الا هذا فقط اه طيب حاضر مات. شكرا نفسك اتصال يا شباب السلام عليكم ورحمة الله maar daar is